بسم الله الرحمن الرحيم متن الفيه ابن مالك رحمه الله تعالى قال محمد هو بن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا واستعير الله في الفيه مقاصد النحو بها محويه تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق حائز تقضيلا مستوجب سنائيا الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الاخره الكلام وما يتالف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمه والقول عم وكلمه بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندا وال ومسند للاسم تمييز حصل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 ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كارض وسماء وفعل امر ومضي بنيا واعربوا مضارعا ان عريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرعن من وكل حرف مستحق للبناء والاصل في مبني ان يسكنا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 وجز بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوبني نمذ وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسنوا وفي اب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط ذا الاعراب ان يضفننا لالياك جاء اخو ابي كذا اعتلى بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كبنين وبنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجرر وأنصبي سالم جمع عابر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والاهلونا قلوا وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون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 كذا كذؤلا تولد اسما قد جعل كاذرعات فيه ذا ايضا قبل وجر بالفتحه ما لا ينصرف ما لم يضف او يك بعد اغودف وجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسالونا وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه وسم معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالاول الاعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا ايضا يجر واي فعل اخر منه الف اواو او ياء عرف فالألف نوي فيه غير الجزم وابذ نصب ما كيدعو يغمي والرفع فيه منو واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكره والمعرفه نكره قابل المؤثرا او موقع ما قد ذكرا وغيره معرفه كهم وذيء وهند وبني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البلا يجب ولفظ ما جر وكلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعربنا فاننا نلنا المنح والالف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل اوافق نغتبط اذ تشكر ارتفاع وانفصال انا هم وانت والفروع لا تشتبهوا وذو انتصاب في انفصال جعلا اياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تأتي أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلميه وما اشبهه في كنته الخل كنتما كذا كخلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الوتبة الزنفصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبليا النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي باب العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفل وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذق من وهيلة وواشقي واسما أتا وكنية ولقبا واخرا ذا سواه صحبا وإن يكونا مفردين فاضف حتما والا اتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذرتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركبا ذا بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض لجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلبي ومثله بروة للمبره كذا فجار علم للفجره اسم الإشارة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذهتيتا على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعه وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنا لكمطقا أو هنا الموصول موصول لسماء الذي الانثى التي واليا إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أو العلامه والنون إن تشدد فلا ملامه والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيئ شهر وكلتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صله على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي دنه كفل وصفة صريحة صله ال وكونها بمعرب الأفعال قل اي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم اعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير اي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وابوا ان يختزل إن الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذا كحذف ما بوصف خفضا كانت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كلاتي. ولا نوى الذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الاوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخلا بلمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير علما بالغلبه مضاف او مصحوب ال كالعقبه وحذف ال ذي إن تنادي او تضف او جب وفي غيرهما قد تنحذف الابتداء مبتدا زيد وعابر خبر إن كنت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدا والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني وقسوة استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز الأنر وشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفعوا مبتدأا بالابتداء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 يشتق فهو ذو ضمير مستكين وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنا كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز لبتداب نكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة وهل فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بذ يزين وليقس ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزآني عرفا ونكرا عادمي بياني كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصط استعماله منحصرا أو كان مسندا لذيلام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر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 وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد اشتغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حكم وفي نص يمين ذا وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبين الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء كان وأخواتها ترفع كان المبتدس والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى اصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتيأ وانفكى وهذه الاربعه لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما دمت مصيبا برهما وغير ماض مثله قد علما إن كان غير الماض منه استعلما وفي جميعها توسط الخبر أجزو وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تاليه ومنع سبق خبر ليس استفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتي أليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى حرف جر ومضمر الشأن اسم نموئ وقع موهم ما أنهم تنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا وبعد أن تعويض ما عنهر تكبر كمثل أما أنت برها فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم فصل فيما ولا ولا وان المشبهات بليس اعمال ليس أعملت ما دون إن معابق النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ضرف كما بانت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلاكن او ببل من بعد منصوب بما الجمع حيث حل وبعد ما وليس جر بل خضر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات اعملت كليسا لا وقد تليلات وإن ذا العمل افعال المقاربه وما للات في سوا حين عمل وحذف ذي وفع فشاوى العكس قل ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون ان بعد عسى مزر وكاد الامر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بان متصلا والزم اخلولقا مثل حرى وبعد اوشك انتفاء النزراء ومثل كاد في الاصح كربا وترك ان مع الشروع وجباء كانشا السائق يحدو وطفق كذا جعلت واخذت وعلق واستعملوا مضارعا لاوشكا وكاد لا غير وزادوا موشك بعد عسخ لولق اوشك قد يرده غنا بأن يفعل عنثار فقد وجردا عساء وارفع مضمرا بهاء اسم لها قد ذكرا والفتح والكسر اجس في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زك إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مال كان من عمل كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن نبنه ذو بغن وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدء وهمز إن افتح لسد مسطري مسدها وفي سواذاك كسري فكسر في لبتداء وفي بدء صله وحيث إن ليمين مكمله او حكيت بالقول او حلت محل حال كزرته واني ذو امل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم انه لدو تقى بعد اذا فجاءه أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني احمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو اني لوزر ولا يلي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كان ذا لقد سمى على العدى مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر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 وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو لالتي لنفي الجنس وخففت أن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن جعل للا في نكره مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر الرافعه وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوه والثاني جعلا مرفوعا او منصوبا او مركبا وان رفعت اولا لا تنصب ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح او انصبا او ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تدري وانصبه أو الرفع قصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال نعتذن فصل تما وأعطلا مع همزه استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزئي بتداء اعني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مععد حجا درى وجعل اللذك اعتقد وهب تعلم والتيك صيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضم. من سواه مجعل كل ما له زكن وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أولام ابتداء في موهم الغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نتيما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له الحتم لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزم ولرأى الرؤيا أن ما لعلماء طالب مفعولين من قبل تما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف نوع عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا باق أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فلاثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثنيكسا فهو به في كل حكم ذؤتسا وكارى السابق نبأ أخبرا وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث انبا كذاك خبرا فابو الفاعل الفاعل الذي كمرفوعي أتا زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل, فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب منقرا وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثاك أبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري وقد يبيح الفصل ترك في نحو اتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة دين العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللب والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصة الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إلا لبس حدر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاء نحو خاف ربه عمر وشد زان نوره الشجر النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفعل غمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل وجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثاني التاليه المطاوعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي واكسر أوش من فاتلات أعل عينا وضم جاكبو أفحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفاباع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من بابك سافيم التباسه باب بابك سافيم التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا استغال العامل عن المفعول. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهر، والنصب حتم انت للسابق ما يختص بالفعلك إن وحيثما وانت للسابق ما بلبتداء يختص فالرفع التزنه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تل المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر ورجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح وفصل مشغول بحرف جري أو باضافه كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع تعد الفعل ولزومه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 أو عرضا أو طاوع المعدا لواحد كمده فامتدا وعد لازما بحرف جردي وإن حدث فالنصب للمنجردي نقلا وفي أن وأن يطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنا كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن ويلزب الأصل لموجب عراء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 واختار عكسا غيرهم ذا اسره واعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما كيحسنان ويسيء ابنك وقد بغى واعتد يا عبداكا ولا تجئ مع أول قد أهملا بمقمر لغير رفع أوهلا بل حفه الزم إن غير خبر وأخراه إن يكن هو الخبر واظهر ان ضمير خبرا بغير ما يطابق المفسرا نحو اظن ويظنان اخا زيدا وعمرا اخوين في الرخاء المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى والزمان من مدلول فعلك أم من امن بمثله او فعل ن الوصف النصب وكونه اصلا لهذين تخب توكيد لو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل وما لتوكيد فوحد أبدا وفن وجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم معآة بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل عين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني ابن أنت حقا صرفا كذاك كذ التشبيه بعد جملة كليب بكا كن بكاء ذات عضلة المفعول له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وان شرط فقد فجرؤه بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع وقل أن يصحبها المجرود والعكس في مصحوب ألوى وانشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا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 ظرفا لما في أصله معه اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرفي وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعه بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق وبعد استفهام نو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف احق والنصب مختار لدى ضعف نسق والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفين أو كنفين تخب إتباع ما اتصل وانصب ما قطع وعن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النتي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلاء وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما ب استثني وليس عن نصب سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم وانصب لتاخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو الا امرؤ الا علي وحكمها في القصد حكم الاول واستثن مجرورا بغير معربا بمال مستثنا بئلا نسبا ولسوا سوا سواء اجعلا على الاصح ما لغير جعلا واستثن ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون يكون بعدلا وجرر بسابق يكون ان ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد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 ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفين أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتب المضاف عمله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 كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلا وغير مفرد وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا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 بواو نوب مضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر نرضا وقفيز بروا ومن ويني عسلا وتمرا وبعددي وشبهها أجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى صبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل مقتضا تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا وجرر بمن إن شئت غير العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا حروف الجرز هاك حروف الجرز وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عن علا مذ منذ ربا لا مكي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتاء نزر كذاكها ونحوه أتاء بعض وبين وابتدي في الأمكنة فمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد فينة وشبهه فجر نكرة كمال باغ من مفر للانتها حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والضرفية استبن بباء وفي وقد يبينان السبباء بالبستع وعذ بعوض أنصقي ومثل معوم وعن بهمطقي على للاستعلا ومعنى في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلا من اجل ذا عليهما من دخلا ومدوم دسمان حيث رفعا او أولي الفعلك جئت مدعا وإن يجرى في مضي فكم هما وفي الحضور معنا في استفن وبعد من وعن وباء زيدما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع العمل وقد يجر بسوى رب لدا حذف وبعضه يرام الطرد الاضافه نون تري الاعراب او تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا والثاني يجر الونو من او في اذا لم يصلح الا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك واخصص اولا او اعطه التعريف بالذي تلا وان يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الامل مروع القلب قليل وذي الاضافه اسمها لفظيه وتلك محضه ومعنويه ووصل البذ المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر او بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب راس الجاني وكونها في الوصف كاف ان وقع مثنى لو جمعا سبيله اتبع وربما اكسب ثان اولا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 وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وماك إذ معنا كإذ أضف جوازا نحو حين جانب بذ وابنئ وعرب ماك إذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب نوم أعرف ومن بنا فلن يفندا وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرفي أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزا وخصصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفه وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل وضم بناء غير انعدمت ما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرضوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يل المضاف يأتي خلفا عنه في العراب إذا ما حذفا وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الاول فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا المضاف إلى ياء المتكلم. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يك معتلا كرام وقذا أو يك كبنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي وتدرم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن خذيل من قلابها يا ان حسن اعمال المصدر بفعله المصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا او مع ال إن كان فعل مع ان او ما يحل محله ولس بمصدر عمل وبعد جره الذي اضيف له كمل بنصب او برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن اعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفي أو جاصفة أو مسندا وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف وان يكن صله الف في المضي وغيره اعماله قد ارتضي فعال او مفعال او فعول في كثره عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعلي وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل وانصب بذي الاعمال واخفض وهو لنصب ما سواه مقتضي وجر او انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه وما من نهض وكل ما قرر لاسم فاعني يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع ابنيه المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثه كرد ردا وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل وفعل اللازم مثل قعدا له فعول بالطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فجر أو فعالا فأول لذي امتناع كأبا والثاني الذي اقتضى تقلبا للدى فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوت الفعيل كصهل فعولة فعالة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا وما أتا مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا واستعد استعاده ثم اقم اقامه وغالبا ذا تالزم وما يلي الاخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كصفا وضم ما يربع في امثال قد تلملما فعلال او فعلله لفعلل وجعل مقيسا ثانيا لا اولا لفاعل الفعال والمفاعله وغير ما مر السماع عادله وفعله لمره كجلسه وفعله لهيئه كجلسه في غير ذي الثلاث بت المره وشذ فيه هيئه كالخمره ابنيه اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهه بها كفاعل صغ اسم فاعل اذا من ذي ثلاثة يكون كغدا وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو اشري ونحو صديان ونحو الأجهري وفعل نولى وفعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصلي مع كسر متلو الأخير مطلقا وضممي من زائد قد سبق وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد زنة مفعول كآت من قصد وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتنكحيلي الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعلي وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدا وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجرر بها مع من, من الخلاء ومن إضافة لتاليها وما لم يخلف هو بالجواز وسماء التعجب بأفعل انطق بعدما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء وتلو افعل انصبنه كما اوفى خليلينا وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح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 نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني الاو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرماء ويرفعان مبمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضن ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفا كالعلم نعم المقتنى والمقتفى وجعل بئس ساء وجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وان ترد ذنبا فقل لا حبذا واولد المخصوص ايا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا وما سوى ذرفع بحب او فجر بالبا ودون ذا ضمام الحا كثر افعل التفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبل بي وما به إلى تعجب نوصل لمانع به إلى التفضيل صل وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا او لفظا بمنئ جردا وان لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا وتلو ألطبق وما لمعرفة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 عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كنن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق النعت يتبع في الإعراب الاسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق وليعط في التعريف والتنكير ما لما تلاك رغب قوم كرما وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي المنتسب ونعتوا بجملة منكرا فاعطيت ما اعطيته خبرا وامنع هنا ايقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا أتلف ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت وقطع او اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها قطع معلنا وارفع او قطعة ان قطعت مضمرا أو ناصبا لن يظهرا وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم اكدا مع ضمير طابق المؤكد وجمعهما بأفعل انتبعا ما ليس واحدا تكن متبعا وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعملوا أيضا ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافلة وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جمعاء ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعاء أجمعون ثم جمعوا وإن يفي التوكيد منكور قبل وعن نحات المصرة المنع شمل واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل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 ومضمر الرفع الذي قد انفصل اكد به كل ضمير اتصل أكد به كل ضمير اتصل العطف العطف إما ذو بيان أو نسق والغرض لا نبيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفه حقيقة القصد به منكشفه فأولينه من وفاق الأولي ما من وفاق الأول النعت ولي فقد يكونان منكري فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا ونحو بشر تابع بكري وليس ان يبدل بالمرضي عطف النسق تال بحرف متبع عطف نسق كخصص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أما أوك فيك صدق ووفاء وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكنك لم يبد امرؤ لكن طلا فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالطف هذا وبني والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال واخصص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر انه الصله بعضا حتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وأن بها اعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحفها أمن وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت خير أبحقست بأو أبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الوا وإذا لم يلفذ النطق للبس منفذا ومثل أو في القصف إما الثانية في نحو إما دي وإما النائية وأول لكن نفي نو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إتبا تلا وبلك لكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها وانقل بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجلي وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا والفاو قد تحذف مع ما عطفت والواو اذ لا لبس وهيا فردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم اتقي وحذف متبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل يصح واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفا او كمعطوف ببل وذلل اضرا بعزو قصدا صحبه ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وخذ نبلا مدا ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله الا ما احاطه جلا او اقتضى بعضا او اشتمالا كانك ابتهاجك استمالا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 أويا يا وغير والد اللبس اجتنب وغير مندوب ومضمر وماء جا مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك في اسم الجنس والمشارله قل ومن يمنعه فانصر عادله وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا وانو انضمام ما بنوا قبل النداء وليجر مجراد بناء جددا والمفرد المنكور والمضافا وشبهه صب عادما خلافا ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يلل ابن علما أو يلل ابن علم قد حتما واضم أو اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار خص جمعيا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي فصل تابع بالضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيال وما سواه ارفع او انصب وجعلا كمستقل نسقا وبدلا وان يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقا وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لداد المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد فوصف أي بسوى هذا يرد ودو إشارة كأي في الصفه إن كان تركها يفيت المعرفه في نحو سعد سعد الاوس ينتصب ثان وضم وافتح اولا تصب المناد المضاف إلى ياء المتكلم وجعل منادا صح إن يضف لياء كعبد عبدي عبد عبد عبدي وفتح كسر وحذف يستمر وفتح له كسر وحذف يستمر في يبن ام يبن عم لا مفر وفي النداء امه أمة عرب واكسر أو افتح ومن اليتاء عوض أسماء لازمة النداء وفل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطرداء في سب لنثى وزن يا خباتي والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعلو ولا تقس وجر في الشعر فلو هل اذا إذا استغيث اسم المنادى خفضا باللام مفتوحا كيال المرتبى وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر اتيا ولا ممسغي فعاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب الف ما للمنادج ع لمندوب وما كر لم يندب ولا ما ابهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي وامن حفر ومنتهى المندوب صله بالالف متلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنويل الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل والشكل حتما اوله مجانس مجانسا إن يكون الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشأ فالمذ والها لا تزد وقائل وعبد يا وعبدا من في الندل ذا سكون أبدا الترخيم ترخيما احدث آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما في حذفها وفره بعد وحظلا لا ترخيما من هذه الها قد خلا الا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة واسناد متم ومع الآخر احذف الذي تلا ان زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في وواو وياء بهما فتح قفي والعجز احذف من مركب وقل تغخيم جملة وذا عمر نقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي استعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثمود يا ثموا يا ثمي على الثانبياء والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة ولاضطرار رخموا دون نداء ما بالنداء يصلح نحو أحمد الاختصاص الاختصاص كنداء دونيا كأيها الفتى باثر الجونيا وقد يراذا دون أي تنوئل كمثل نحن العرب اسخاما بذل التحذير والإغراء إياك والشرى ونحوه نصب محذر بما وجب ودون عطف دالئ ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا الساري وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصف من قاسا تبذ وكمحذر بلا إن يجعلا مغرم به في كل ما قد فصلا اسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أوه ومه وما بمعنى افعل آمين كثر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويدا له ناصبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لدي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بينوا وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجدا حكاية كقد والزم بين النوعين فهو قد وجب نونا التوكيد للفعل توكيد بنونينهما كنون يذهبن وقصدهما يؤكدان فعل ويفعل الاتيا يؤكدان فعل ويفعل الآتية ذا طلب أو شرطا أما تانيا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما في ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كأدرزا واشكله قبل مضمر الليل بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف والمضمر احذفنه الا إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير أليا والواوياء كأسعيا نسعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو اخشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشون وضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف والفا زد قبلها مؤكدا فعلا الى نون الإناث اسندا واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة ذات قف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من اجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قف نقفا ما لا ينصرف الصرف تنوين اتى مبينا معنا به يكون الاسم امكنا فالف التانيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائدا فعلان في وصف سلم من ان يرى بتاء تانيث ختم ووصف نصلي ووزن افعلا ممنوع تانيث بتاك اشهلا وألغي أن عارض الوصفيه كأربع وعارض الاسميه فالادهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل واخيل وأفعاء مصروفة وقد ينل المنع ومنع عذر مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر ووزن مثنا كهما من واحد لأربع فليعلما وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعل بمنع كافلا وذع ثلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري ولسراويل بهذا الجمع شبه نقطبا عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعلم النعصر صرفه مركبا تركيب مزج نحو معب كربا كذا كحاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا كذا مؤنث بها مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد امرأة اسم امرأة لسم ذكر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 كفعل التوكيد أو على والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعين قصدا يعتبر وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا ما مبكرا من كل ما التعريف فيه أثرا وما يكون منه منقوصا ففي اعرابه نهج جواد يقتفي ولاضطرار او تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف اعراب الفعل ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب وجاز منك تسعد وبلن انصبه وكيك ذابئا لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا ونصبوا بإذني مستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذا من بعد عطف وقعا وبين لا ولا بجر التزن اظهار أن ناصبة وان عدن لا فأنعم مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما اضمرا كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى او الا ان خفي وبعد حتى هكذا اضمار ان حتم كجد حتى تسر ذا حزن وتلو حتى حال نوم اولا به ارفعن وانصبي المستقبلا وبعد فا نفي أو طلب محضين ان وسترها حتم النصب والواو كالفا ان تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع وبعد غير النفي جزما اعتمد ان تسقط الفا والجزاء قد قصد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 وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدن روى عوامر جزم بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما وجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين اذما وحيثما أنا وحرف نذما كإن وباقي الأدوات أسمى فعلين يقتضين شرط قدما يتل الجزاء وجوابا وسما وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن، وقرم بفاحت من جوابا لو جعل شرطا لئن أو غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء إذا المفاجأة كان تجد اذا لنا مكافاه والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء او الواو بتثليث قمن وجزمنا ونصب لفعل اسرفا او واونا بالجملتين اكترفا والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد ياتي ان المعنى فهم واحذف دجت اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم وان تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدم فصل لو لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بها قد تقترن وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفيك فا أما كمهما يكمي شيء وفا بتلو تهوها وجوبا ألفا وحفظ قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا لولا ولو ما يلزمان لابتداء اذا انتنا بوجود عقد ألا ألا واولينها الفعل وقد يليها اسم بفعل مضمر علق او بظاهر مؤخر الاخبار بالذي والالف واللام ما قيل اخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواه ما فوسطه صله عائدها خلف معطي التكمله نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذا وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبتي قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتما كذا الغنا عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراع ما رعوا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما إن صح صوغ صله منه لأل كصوغ واق من وق الله البطل وإن يكن ما رفع صله أل ضمير غيرها أبين وانفصل العدد ثلاثة بالتائق للعشرة في عد ما احاده مذكره في الضد جدد والمميز جرر جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد اضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها من كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصتا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما وأول عشرة اثنتي وعشرا أنتي إذا أنثى تشاء أو ذكرا واليا غير الرفع وارفع بالالف والفتح في جزئي سواهما الف وميز العشرين للتسعينا بواحد كأربعين حينا وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما وان اضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل واختمه في التأنيث بالتاء ومتا تذكرت فاذكر فاعلا بغير ت وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوقف حكم جاعل له حكما وان اردت مثل ثان اثنين مركبا فجئ بتركيبين او فاعلا بحالتيه اضفي الى مركب بما تنوي يفي وشاع لاستغنائي حادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد في حالتيه قبل واو يعتمد كم وكأي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين كتم شخصا سما وأجز أن تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جرد مظهرا واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو ك كتم كأي وكذا وينتصب تمييز دين أو به من تصب الحكاية احكي بأي منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا احكي منكور بمن والنون حرك مطلقا واشبعا وقل منان ومنين بعد لي الفان ببعين وسك تعدني وقل لمن قال اتت بنت منه والنون قبلة المثنى مسكنه والفتح نزر وصل التا والالف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 وفي اسام قدر التاء كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا اصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالب التا تمتنع والف التانيث ذات قصر وذات مد نحو انثى الغر والاشتهار في مباني الاولى تبديه وزن اوربا والطولا ومرطى ووزن فعلا جمعا او مصدرا او صفه كشبعا وكحبارا سمها سبطرا ذكرا وحثيثا مع الكفرا كذاك خليطا مع الشقارا واعزل غير هذه استندارا لمدها فعلاء افعلاء ومثلث العين وفعللاء ثم فعالا فعل لا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا المقصور والمندود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 كمصدر الفعل الذي قد بدئا في همز وصل كرعوا وكرتآ والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذاء وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعه ما تصحيحا آخر مقصور تثنج ع الهياء ان كان عن ثلاثه مرتقيا كذا الذي اليا اصله نحو الفتى والجامد الذي اميلك متى في غير ذا تقلب واونا الالف واولها ما كان قبل قد الف وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحياء بواو او همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف وان جمعته بتاء وألف فالالف قلب قلبها في التثنية وتاء ذي تنحية لزمن وتاء بالتاء ألزمن تنحية والسالم العين الثلاثي اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بداء مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا إتباع نحو ذروة وزمية وشذ كسر جروة ونادر أودو اضطرار غير ما قدمته أولئ ناس انتماء جمع التكثير أفعلة أفعل ثم فعله ثم تأفعال جموع قله وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسما صح عينا أفعلو وللرباعي اسم أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف وغير ما افعل فيه مضطرد من الثلاثي اسما بأفعال يرد وغالبا اغناهم فعلان في فعل كقولهم شردان في اسم مذكر الرباعي بمد ثالثة أفعلة عنهم اضطرد والجمه في فعال او فعال مصاحبي تضعيف او اعلان فعل لنحو احمر وحمراء وفعله جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام اعلانا فقد ما لم يضاعف في الاعم ذو الالف وفعل جمعا لفعله عرف ونحو كبرى ولفعله فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو الطراد فعله وشاع نحو كامل وكمله فعل لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قم لفعل اسما صح من فعله والوضع في فعل وفعل قلله وفعل لفائل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذله ومثله الفعال فيما ذكرا وذان في المعل لا من مدرا فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه أليا منهما وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا ومثل فعلي ذتا وفعل مع فعل فاقبلي وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه ايضا اطرد وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع معما ضاهاهما وقل في غيرهما وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل ولكريم وبخير فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف غير ذاك قل فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي وحائض وصاهل وفاعله وشذ في الفارس مع ما ماثله وبفعائل جمعن فعاله وشبهه ذاتاء أو مزاله وبالفعالي والفعال جمعا صحراء والعذراء والقيس أتبعا وجعل فعالي لغير دين سب جدد كالكرسي تتبع العرب وبفعالل وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاث ارتقا من غير ما مضى ومن خماس جرد الآخر أنت بالقياس والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العاد الرباعي يحذفهما. لم يكلينا اثره اللذ ختما والسين والتام كمستدع أزل إذ ببن الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز واليا مثله إن سبقا وليا أللوى واحدث إن جمعتما كحيزبون فهو حكم حتما وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا التصغير فعيل نجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قد في قذا فعيعل مع فعيعل لما فاقك جعل درهم من دريهما وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما لتيوي التصغير من قبل علم تأنيث لو مدته الفتح حتم كذا كما مدت أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق والف التانيث حيث مدا وتاؤه منفصلين عدا كذا المزيد اخرا للنسب وعجز المضاف والمركب وهكذا زياده فعلانا من بعد اربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثنيه او جمع تصحيح جلا والف التانيث ذو القصر متى زاد على اربعه لن يثبتا وعند تصغير حبارى خير بين الحبيرا فدر والحبير واردد لاصل ثانيا لينا قلب فقيمه صير قويمه تصب وشذ في عيد عيد وحتم للجمع من ذا مال لتصغير علم والالف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الاصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بترخي يصغر اكتفى بالاصر كالعطيف يعني المعطف اختم بتاء التانيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كس ما لم يكن بالتا يرا ذا لبسي كشجر وبقر وخمس وشذ ترك دون لبس وندر لحاقتا فيما ثلاثيا كثر وصغروا شذوذا التي وذا مع الفروع منها تاوتي النسب يا انك يا الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه حذف وتا تانيث او مدته لا تثبت وان تك تربع ذا ثان سكن فقلبها واو وحذفها حسن لشبهها الملحق والاصلي ما لها وللاصلي قلب يعتمى والالف الجائز اربعا ازل كذاك يالمنقوص خامسا عزل والحذف في اليا رابعا احق من قلب وحتم قلب ثالث يعن واولد القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه من فتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردد هواوا يكن عنه قلب وعلم التثنيه احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حدث وشذ طائي مقولا بالالف وفعلي في فعيله التزم وفعلي في فعيله حتم وألحقوا معلنا من عريا من المثالين بمتاء أوليا وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب وانسب لصدر جلة وصدر ما ركب مسجا ولثان تمما إضافة مبدوءة ببن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوا هذا انسبا للأولي ما لم يخف لبس كعبد الاشهلي وجبر برد اللام ما منه حذف جوازا لم يكرده رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفيه وبأخ أختا وابن بنتا الحق ويونش أبا حذفتا وضاعف الثاني من ثنائي ثانيه ذولين كلا ولاء وإن كشية ملفا عدم فجبره وفتح عينيه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى على الياف وغير ما أسلفته مقررا عن الذي ينقل منه اقتصرا الوقف تنوين مثر فتح نجعل ألفا وقف وتلو وغير فتح نحذف واحذف لوقف في سوى سلة غير الفتح في الاضمار وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب وحذفي المنقوص ذي ما لم ينص لا من ثبوت فعل ما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر النجوم رد يقتفي وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قفراء رائم التحرك او اشمم الضمة اوقف مضعفا ما ليس همزا او عليلا انقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا والنقل ان يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تا تأنيت لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وماء ضاها وغير ذين بالعكس انتماء وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى ما كعئو كيعمجزو من فراع ما رعو وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء تقف وليس حتما في سوى من خفضا قولك كقولك اقتضاء مقتضى ووصل ذي الهاء أجزب كل ما حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا وربما اعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما الاماله الالف المبدل من يا في طرف ام الكذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد او شذوذ ولما تليها التانيث ما الها عدما وهكذا بدل عين الفعل ان يأل إلى فلتك ماضي خفود كذا تالي الياء والفصل اغتفر بحرف نوم معها كجيبها أذر كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الها لا فصل يعد فجرها ماك من يمله لم يصد وحرف الاستعلا يكف مظهرا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 والكف قد يوجبه ما ينفصل وقد أمانوا لتناسب بلا داع سواه كعباد وتلا ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر في طرف املك للايسر ملء كف الكلف كذا الذي تليه التانيث في وقف إذا ما كان غير ألف التصريف حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري وليس ادنى من ثلاثين يرى قابل تصريف سوى ما غيرا ومنتهى من خمس أن تجرودا وإن يزد فيه فما سبعا عدا وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم وفعل اهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثاني منه فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه اربع ان جردا وان يزد فيه فما ستا عدا باسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعلل فعلل وإن على فمع فعلل حوا فعللا كذا كفعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص تما والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحتذي بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف اشتقي وإن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصلي واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف فيك لملمي فألف أكثر من اصلين صاحب زائد بغير مين واليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيء وعوعا وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف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 امر الثلاثي كخش وامش وانفذ وفي اسم نستنبن ابن من سمع واثنين ومرئ وتانيث تبع وايمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل الابدال أحرف الابدال هدات موطيا فابدل الهمزه من واو ويا آخر نثر الف زيد وفي فاعل ماء عل عينا ذقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد كذا كثاني لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما أعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفي الأشد ومدن بدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاوأ أم ونحوه وجهين في ثانيه أم وياء نقلب الفا كسرا تلا او ياء تصغير بواو ذى في اخر او قبل تاء التانيث او زيادتي فعلان ذا ايضا راوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين اعل او سكن فاحكم بذا الاعلان فيه حيث عن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 وواوا أثر الضم رد اليامتا وواوا نثر الضم رد اليامتا ألف لام فعل نوم قبلتا كتائبان من رماك مقدره كذا إذاك سبعان صيره وإن تكن عينا لفعلا وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا فصل فعل اسم من اتى الواو بدل يا انك تقوى غالبا جاد ذا البدل بالعكس جاء لام مفعلا وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى فصل ان يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فيا ان الواو قلبنا مدغما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 كان مسكنا كمن بدا بذا فصل لساكن صحا قل التحريك من ذي نات عين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو اهوى بلا من لا من عللا ومثل فعل في ذل علال اسم ضاها مضارعا وفيه واسم ومفعل صحح كالمفعالي وألف الإفعال واستفعالي أزل ذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي يشتهر المفعول من نحو عدا لي إن لم تتحرى الأجودا كذا كذا وجهين جلفعون من ذلوا جمع مجمع فرد يعن وشاع نحو ني من في نومي ونحو ني من شدو نمي فصل ذلين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا طا افتعال رد اثرم طبقي في الدان وازدد ود كردالا بقي فصل فامرن مضارع منك وعد احذف وفيك عده ذاك الطرد وحذف همز افعل استمر في مضارع وبنيتي متصف ظلت وظلت في ظللت الشتعملا وقرن فقررا وقرن نقلا الادغام أول مثلين محركين في كلمة ندغ لا كمثل صففي وذلل وكلل ولبدي ولا كجسس ولا كخصص أبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل وحي يفكك وأدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتائين بتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترا نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم لدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل احصى من الكافية الخلاصة كما اقتباغنا بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي ارسلا وآله الغرد الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيارة